انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون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 به قلوبكم وما النصر من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم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 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وَأَ اللَّ مَعَ المُؤمِنين ياَا أَُّهَ الذيينَ آممَنْهُ أَطِيع اللهَّه وَرَسُولهُ وَلَا تَوََّعَنْهُ وَأَلتُمْ تَسمَعُون وَلَا تَكُ كََّذينَ قالوا سَمِئَّا وَهُم لا يسمَعُون إِ شَعْوَ الدَّوَ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 أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ لَئِنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَيْنَ تَأْوُونَ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ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 واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا.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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب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 الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَالَةٍ فَمَنْ بِإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا تِنْ وَمِرّبَاتِ الْخَيلِ تُررهِبونَ بِهِ عَدُ وَلهَّهِ وَعددُ وَكُم وَآخرَرين وَآخَرينَ مِنْ دُونهِم لا تَعلمونَهُم اللَّهُ يَعلمهُم. وَماَا تُمْ فقُمِ شَيئِ فيِي سَبيل اللهه وَفِلَكُم وَأَن تُم ل تُظْلَُون وَإِن جََح لِسَّلمِ فَجْنَح لَهَا وَتَوَكَّ على الله إِهُهُ السَّمير عَم وَإن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 وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله مِنْ قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آبنوا وهاجروا وجادوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لَم مَنْثَِةُ وَرِرزْقُم كَرم وََّغينَ آمَنوا مِنْ بَعْدُ وَهَا جَرُجَهَدُ معَكُمْ فَأُلائِكَ مِنْكُمْ وَأُلُ الْأَوحَامِ بَعْضُهممْ أَوْلَا بِبَعضِهم فيِي كِتَابِ الله إ اللهَّه ب كل شيءي